أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا إِنَّ اللَّهَ ورسوله لا تقدم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ฟังนวิน Waa yeah في من الأرض عظم، ولكن الله أبى إليكم الإيضان وزينه في قلوبكم، وَكَوْمًا. لا نوى يوان هو الله العظيم